الأرض وهو السميع العليم بل قالوا أبغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت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 ما صدّقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشأ وأهلكنا المسرفِد لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وَلَهُ من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستك يرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهه من الارضهم ينشرون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 وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوح إليه أنه لا إله إلا أَنَّ فَعْبُدُونَ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا مُبَحَّانَ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 117. ومن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون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 لا يستخذونك إلا هجوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون هلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون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 دِيهِ بَغْتَةً فَتَبَهَّتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ وَلَقَدِ اسْتَهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 الأرض نقصها من أطرافها أفهم الغالب قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذر ولا إِن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 وَإِنْ كَانَ مِنْهُ قَالَ حَبْتِ مِنْ خَرْدَلِ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَأْ بِنَا حَاسِبِينَ وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ رَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ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 أَمْ أنت من اللعبيد؟ قال: فالربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشهيد. وَتَمَّ هِلَكِى دَنَّ أَصْنَامُكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّو مُدْبِرِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ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 لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَثِيرُهُمْ هَٰذَا فَاسْأَلُوهُمْ إن كَانُوا يَنطِقُونَ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 وأرادوا به كيدا فجعلناه الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا لَهُ إسحاق ويعقوب نافلة وَكُلٌّ جَعَلَ اللَّهُ صَالِحِينَ وَجَعَلَنَا هُمْ أَئِمَتٍ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوحِيَنَا إلَيْهِمْ فَعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ وَأُطِيناَهُمْ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ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 ونجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ ابْيَحْكُمَانِ فِي الْحَقِّ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَا ذَا سُلَيْمَانَ 112. وكلا آتينا حكما وَسَخَّرْنَا 113. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير 114. وكنا فاعلين 115. 117. ونصلكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون 118. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي فيها وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوّصُنَّ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَالِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ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 وآتيناه أهلهم ومثلهم معهم رحمة من عندنا واتيناه أهلهم ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابد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 قل ما تأله ألا, إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالبين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وذكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارفين فاستجبنا له ووهبنا له يحب يا وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويذعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحسن فَجَعَلْنَا فِيهَا جَامِرَ صُحُناً وَجَعَلْنَا هَاوِيَةً وَفَنَاءَ آيَةً لِلْعَالَمِينَ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من صالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإن له كاتب وحرام على قرية أهلك أنهم لا يرجعون. 119. وإذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون 110. واقترب الحق فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ 119. ويحبون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون 110. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون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 لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفتهم خاردون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلق قَوْمُ مُرِ مَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ يَوْمَ نَسُوقُ السَّمَاءَ كَقَصَيِّ لِلْكُتُبِ كَمَا كما بدأنا أول خلق نعيده 112. وعدا علينا 113. إنا كنا فاعلين 114. ولقد كتبنا في الزبور من 119. أَنَّ الذكر أن الأرض يرثها إِنَّ الصالحون 110. إن في هذا وَمَا لقوم عابدين 111. وما إلا رحمة للعالمين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 عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَذَرِيَ أَقْرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ جَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِي لَعَنْهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالَ رَبِّ اقْضِ بِالْحَقِّ وَرَبُنَا الرَّحْمَنُ مُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ